<سؤال> الله عليكم ورحمة الله صحيح. سبحانه وتعالى. الساكن ورحمة الله على الأحيان. التجويل مكتاب عيد مويد. الصف الأول. قوقفت المرة الصابقة لأحكام جول الساكنة والتنينة. وطبع مع زينا وطيق مع حكاملنا وقت مع الأحكام. مش هلاش تجويل? مش هلاش تجويل? مش هلاش تعمل استدريك مفات يعمل من المبارض القديم. بس لهم مش عايزين ان الاسم تخلص محقا. بس لان استوعي. المسألة. ان شاء الله يعني ايه? ما تستيقنوش ايه لما نروح بنقوله يا جماعه عشان نروح كميزين ومسمين النقاط خلاص يفتح لسه احكام النون الساكنه دي الاول ابواب هو الابواب ايه التجويد في كتب التجويد دايما بايه بهذا ده حد يعرف لنا ايه ليه دايما بيبداوا باحكام النون الساكنه والتنوين انا حاجه ها اكتر حاجه فيه وراها اه يعني ساعه بتبقى كده خالص يعني مش ايه تأخلوا من الضوام من من اخلاق من ازهار. فكسرت احكام دول السجنة والتنمية خلت ايه قرماء التجويد واقع ايه هزا الباب او اخدوا هزا الباب في بداية ايه ايه ايه ايه ايه ايه في هالتجويد. خلاص كسرت ايه ايه ايه هزيه الاحكام فيه كمان? عارف القرآن. ليه تجعل ايه الباب ايه مسطلة في اقوم التجويد. طبعا يعني كفة الاطفال بتبدأ النور الساكنة والتنويق. احنا عايزين ادخل اخفض النخفة. لنها سهلة. وايها للأطفال في السن والأطفال في العين. ثم اتروح في الأطفال لزيت. أطفال سنة ايه? عين من. روح بس ضفل لسه في العين فبسمى تفضل الأطفال حتى للجبار. عشان بحاجة يقول لها بمعنخص تفضل الأطفال وليسه ضفل. يقول لا. بشيك سمى الأطفال. لمن ايه? كورة سنه والاحمد ده انا نقول ايه انا نعرف ا اللي ايه لك في قانون الخصوم ايه طبعا قبل ان نشع في نعرف هذا الباب لا بد على البروض الساكنه ولا والتنفيذ ما هي البروض الساكنه وما هو التنفيذ وطبعا المسائل دي دخلت الا دي الايه بالدراسه والدراسه والاقتراح لو حضرتك على المشايخ تعرفك كيف تطبيق هذه الاحكام ايه عملي البروض أي الساكنه الشيخ صفحة التسعة واردين يقول هي نونو صريحة بنحركة. نونو صريحة ايه? بنحركة. نونو استكينة اليوم مش عالية ايه? حركة. ايه يا حركة? ايه يا حركة? خلاص? يبقى ما فيش فتح ضمه ولا كسرة تبقى ايه? ساكينة. خلاص? والساكينة في القرآن في الناس المصحف بتاعنا هي ان ما يحضلك على علامة الحق المحفوحة دي لما يعريسها تماما. اللي باله حتى بيقول الكلام ده ان الناس ما اللي قام على